قالوا أو لم تك بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن لنا نصر والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم